لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا الخجيم ن دعويه م نبأ ب غير آ ربحيه ا ل ذات ق ر ب مضمون ا ج ت م ا م ي فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي إ ل ي ك لاقتلك إني اني اخاف الله رب العالمين إن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 فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابيه يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه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 ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون إنما جزاء الذين